الحاجة كلمات الشاعر ماجد منيف حبيبي لا تغلى وانت غالي من زمن ودهور ترايب حاجتك والحاجة الله لا يوفقها يروح العمر والدور الليالي والزمان يدور ولا منا ولا واحد ظروف الوقت حققها جرعت العشق من عمره طفوله والغرى مقبور تحت عوج الظلوع اللي ما غير الشوق يطرقها حبيبي لا تغلى وانت غالي من زمن ودهور ترى بحاجتك والحاجه الله لا يوفقها حاجتك والحاجة الله لا يوفقها عرفتك ما عرفت الا تعب فوق الشقا والجور وانا محروم من كبحك متمن عند خالقها بنيت الكرجل اللي صار قصره فالحشا عمور يعبر عن تباشير ياهو نوض أشوفك ملهمة شعري وأشوفك من وصوف الحور وأشوفك غايه إلا الروح في صدري موثقها حبيبي لا تغلى وانت غالي من زمن ودهور ترايب <تصفيق> حاجتك والحاجة الله لا يوفقها ترا. حاجتك والحاجة الله لا يوفقها أعيش بعالم الوحدة وانا من صدتك مكسور وسارق فرحة العالم على وجهي وطبقها يزلزلني غيابك والجسد ما هو سوات الطور وغايات الحياه الطيح لا من منجي تعلقها عطيني من وصالك وارسمي دربي فرح وسرور ونعطيك الحياة اللي تمنها وتعشقها حبيبي لا تغلى وانت غالي من زمن ودهور ترايب حاجتك والحاجة الله لا يوفقها ترايب حاجتك والحاجة الله لا يوفقها شبكة ملامح